يا هل شفتك وانت لصبي ومن لحو فتترك قلبي ايش قد سنينك دوحت معنى المحتني وشوق حادي قلبي لك لا قلبي هديج محنا سوا امسان قلبي هديج محنا سوا ويا حبيبي شفتك احسب ثواني bodu kul masafat ب bodu kul masafat altari dama الهندسة الصوتية الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري كلمات الشاعر الحسيني ابو زينب البهادري اداء الرادود الحسيني منى صفاء الغاني